114. وإذا النفوس زوجت 115. وإذا الموؤودة سئلت 116. بأي ذنب كتلت 117. وإذا الصحف نشرت 118. وإذا, وإذا الجحيم سعرت 112. وإذا الجنة أذلفت 113. علمت نفس ما أحضرت 114. فلا أكسم بالخنس 115. الجوار الكنس 116. والليل إذا عسعس 112. إنه رَسُولٍ رسول كريم 113. ذي قوة عند ذي العرش مكين 114. مطاع ثم أمين وما 110. ولقد رآه بالأفق المبين 111. وما هو على الغيب بضنين 112. وما هو بقول شيطان الرجيم 113. فأين تذهبون 114. لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ